الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu الله اكبر الله أكبر الله اكبر السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه